تُن بِرَبِّكُمْ أضَاعَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ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 ذلك جزاء أعداء الله النار النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون اللهم حل النعب وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالَ الذين كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينِ أَضْلَلَنَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ قُدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ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 من غفور رحيم. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَن دَعَا إلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا الْسَّيِّئَةُ إدْفَعْ بِالْلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ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 إنِ الذيذينَ كَسَروا بالِالذِكْرِ لَمَّ جَ أَهُم وَإِهُ لَِتابَابُ النز لَا يَأتيهِ البَطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَلاَا مِنْ خَلْفِ تَزِيلُ مِنْ حَقيِيمٍ حَمِي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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخُتِنَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وإنهم لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فعليها وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ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 انهم من عذاب غليظ واذا انعمنا على الانسان احرض ولان بجانبه واذا مسه الشر فذود علىاء عري قل ارايتم ان كان من عند الله ثم كفرتم